قَدَّ أَبْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَبَلَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 سوق عليك منها قائما وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم.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 يَا اللَّهُ ربنا وَلَكَ الحمد الله أكبر الله أكبر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 INNAHU BIMA تعملون بصير ALLAHU AKBAR ALLAHU الحمد Allahu akbar. Allahu Allah. Dziękuję.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 وحسن عبادتك أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن التي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهكذا يا إخوة الإيمان كنا معكم في بث حي ومباشر لشعائر أذاني وصلاه الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الباري الثبيتي غفر الله لنا وله ولا يسعنا في ختام هذا النقل إلا أن ننقل لكم تحيات فريق العمل من استديوهات قناة السنة النبوية بالمدينة المنورة ومن المخرج الأستاذ موسى من سلمان الرحيلي ومني محدثكم فارس بن محمد الغيثي على أمل أن نلقاكم مرة أخرى على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.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 لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه عن أبي مالك الحارث بن عاص من الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن عندي من